واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح لنهو كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في الارض مرتين لا في مرتين علوا كبيرا فاذا جاء وعده اوله ما بعثنا عليكم عبادا لنا قول باس شديد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 سَنْتُم لِانْفُسِكُمْ وَإِنْ سَأْتُم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ لَاخِرَةٍ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ لِيَسُو يَكُم وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَارَّمُوا عَلَوْتَ تَبْشِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولاً وجعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل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 لنا حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما اهلكنا من القرون من بعد نوح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 وَمَنَ رَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَيْ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَا أُولَئِكَ كان عطاء ربك محمودا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا لاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الهنا لخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك تعبد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 وآت ذا القرب حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِنْ مَا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغْوَاةِ رَحْمَةٍ يَرْضَ بِكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا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 ولا تجعل مع الله الهنا خرافة القاف في جهنم مملوما مدحورا افا ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناث انكم لتقولون قولا عظيما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 إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بلاخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقهوه وفي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره نفورا نحن أعلم بما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم إِذْ إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا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 119. Then they will be fed to you, and they will say to you, and say to you, because it وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلِنْسَانِ عَدُواً مُّبِيناً رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمُ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمُ ويشئ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض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 سببها لولون واتينا ثمودا قتم بصيرة فظلموا بها وما نرسل بلايات إلا تخويفا وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي رَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمُ إلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فسجدوا إلا إبليس. قال أسجد لمن خلق تطينا قال أرأيت وَمَتَّعْتُ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ 124. واتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 125. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال ولولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما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 ان يقصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا اما منتم ان يعيدكم في جتاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم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 ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن انتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخره أعمى واضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا 124. ثبتناك لقد كت تركم إليهم شيئا قليلا 125. إذا ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وَإِذَا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أَقِمِ الصَّلَاةَ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إِنَّ قُرآنَ الفجر كان مشهودا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 أَكَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفَ نَوْتَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنُّ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ إلا بشر الرسول وما منع الناس عن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 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقُلْنَا أَيَذَا كُنْتَ 111. أعظاما ورفاتا إنا خلقا جديدا صدق الله العظيم